الله على كل شيء قدير لقد انزلنا ايات مبينا والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ويقولون امنا عبد الله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم الذعنين أفي قلوبهم مرض أن يغتابوا أن يخافون أن يحبون صلى الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون انما كان قول المؤمنين اذا جاءوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون